الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم ثم قال مسلم حدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص قال ما هذه الاحاديث التي تذكر, التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمرو لئن قلت ذلك إنهم لاحلم الناس عند فتنة وأصبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألف من بني إسحاق والروم من سلالة العيس بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فهؤلاء أولاد عمي بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق فالروم يكونون في آخر الزمان خيرا من بني إسرائيل فإن الدجال خير من بني, إسماعيل. هم من بني إسرائيل هم من بني إسرائيل كيف يكون خير هم من بني إسرائيل الروم يكونون في آخر الزمان خيرا من بني إسماعيل هذا بناء على أن هذا اللفظ ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم إنهم بنو إسحاق قد اترض عليها بعض الحصاب مثل قال عياض وغيره وقالوا انها الصحيح من إن بني إسماعيل ويدل على هذا الحديث المتقدم من حديث الماجه الذي فيه وأنهم يغدرون وأن أهل الحجاز يخرجون إليهم فيكون بينهم مقتلة يتبى ثلاث مرات أولا ينهد جماعات منهم من المسلمين الذين خرجوا إليهم على شرط أنهم لا يرجعوا إلا بالفتح أو بالقتل فلا يرجع منهم أحد ثم شرطون شريطة ثانية فلا يرجع منهم أحد ثم ينهدون إليهم جميعا يقتلونهم مقتلة ما سبق أن وقعت كما مر العناء هم من بني إسماعيل وكذلك جاء في رواية في نفس الحديث هذا أنهم من بني إسماعيل السبعون الف هؤلاء وهذا الله علم هذا بعد نزول عيسى أو في وقت نزوله لأنه جاء أنهم يقتسمون الغنائم فلا تتم ذلك حتى يصيح صائح أن الدجال خلفكم في أهليكم يكون ذلك كذبا فيرجعون ويتركون المغانم لا يأخذون شيئا إذا وصلوا إلى فلسطين وجدوا أن ذلك كذب ثم لا يلبس ان يخرج الدجال فيه كما سيأتي نعم فإن الدجال يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان فهم أنصار الدجال وهؤلاء يعني الروم قد مذحوا في هذا الحديث هذا أصبهان في ايران؟ هؤلاء الذين يتبعون من اليهود واليهود هم من بني إسماعيل لأن, ب... لأن من بني إسحاق لأن إسحاق هو إسرائيل يعقوب هو إسرائيل ويعقوب ابن إسحاق بمرأي اليهود ولهذا يسمون اليهود أنفسهم إسرائيل أو دولتهم يسمون اسرائيل وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام ولكن الله جل وعلا نزه انبياءه من شراد شيار الناس فليس بين الله جل وعلا وبين العباد صيلة إلا بالطاعة فمن طاعه فهو المكرم عنده القريب ومن عصاه فهو المبعد المعذب وإن كان ابن نبي ولهذا ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمنين وللكافرين فمثل للكافرين امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عدين صالحين فخانتاهما يعني خالفتهما في الدين فالخيانة هذه في الدين لم تتبعهما بل خالفته خالفتهما فمع هذا المثل أن المؤمن لا يضره قرب الكافر وكذلك الكافر لا ينفعه قرب المؤمن لهذا قال وضرب الله مثل الذين آمن رأت فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله فهي من أفضل الخلق وهي امرأة فرعون فالصلة التي تكون بين العباد وبين ربهم بالطاعة بطاعتهم له اكرمهم عنده لأطوعهم واتقاهم نعم هؤلاء يعني الروم قد مدحوا في هذا الحديث فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مريم عليه السلام والله اعلم على أنه قد وقع في بعض الروايات من بني اسماعيل وقوى ذلك القاضي عياض وغيره والله اعلم وقال إسماعيل بن ابي اويس حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون بني الاصفر ويقاتلهم من بعدكم من المؤمنين أهل الحجاز حتى يفتح, حتى يفتح الله عليهم القسطنطينيه ورومية بالتسبيح والتكبير فيتهدم حصنها فتصيبون مالا لم تصيبوا مثله قط حتى إنهم يقتسمون بالأترسة ثم يصرخ صارخ يا أهل الإسلام المسيح الدجال في بلادكم وذراريكم فينفض الناس عن المال منهم الآخذ ومنهم التارك الآخذ نادم والتارك نادم ويقولون من هذا الصالح ولا يعلمون من هو فيقولون ابعثوا طليعة إلى إيليا فإن يكن المسيح قد خرج فسيأتي فسيأتيكم بعلم فيأتون فينظرون فلا يرون شيئاً فسيأتون بعلم فيأتون فينظرون فلا يرون شيئاً ويرون الناس ساكنين. ويقولون ما صرخ الصارخ إلا لنبئ عظيم فاعزموا ثم ارفضوا فيعزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إليا فإن يكن الدجال خرج نقاتله بأجمعنا حتى يحكم الله بيننا وبينه وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم وعشائركم إن رجعتم إليها هو الدجال ليس وحده وإن معه, معه أمم تقاتل بين يديه وله أتباع كثيرون لهذا يستعد المؤمنون لقتاله بكل ما يستطيعون ويتصافون ويحصل بينهم وبينهم أمور كثيرة والدجال سيأتي ذكره وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهود أصبحان سبعون ألف على رؤوسهم الطيالسة وأنه أول ما يخرج يقول إنه مصلح لأن الأرض امتلات بالجور والفساد فيتبعه خلق كثير على هذا ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي فيتركه كثير من من اتبعه ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين ويكون معه فتن عظيمة حتى إنه يقول للسماء امطر فتمطر في راي الناس في نظر الناس ويقول الأرض انبتي فتنبت ويمر بالخربه فيقول اخرجي كنوزك فتخرج تتبعه كاياسيب النحل وياتيه رجل من اهل المدينه من افضل عباد الله في ذلك الوقت فاذا استقبله مقدم جيشه يقولون له اتؤمن بربنا فيقول لا هذا الدجال الذي حذرنا اياه نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول بعضهم لبعض نقتلوا. فيقولون ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فيذهب إليه فيقول أتؤمن بأني ربك فيقول لا أنت الكذاب الذي حذرنا اياك نبينا صلى الله عليه وسلم فيقتله فيما يرى الناس ويجعله قسمين ويمشي بين قسميه ثم يقول له قم فيقوم فيريد أنه يقتله مرة أخرى فلا يستطيع ويأتيه الرجل ويقول له ارايت إن أحييت لك أباك وأمك اتؤمن بي فيقول نعم فيتمثل شيطان بصورة ابيه وآخر بصورة أمه فيقولان له آمن به فإنه ربك يا بني فالفتنة عظيمة فتنته ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من فتنته في كل صلاة وهو يزعم أنه رب العالمين مع أنه إنسان ناقص، فهو أعور العين اليمنى وهذا دليل على نقصه ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن أما الكافر فلا يرى شيئا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع به فلينأ عنه فإن الرجل يأتي إليه واثقا بنفسه أو بدينه فلا يزال حتى يتبعه فأكثر من يتبعه النساء النشاء ناقص العقول فالمقصود أنه أمره عظيم ولهذا صارت فتنته عظيمة يقول إنه فتنته كفتنة القدري أو أعظم ويقول صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي إلا وقد حذر أمته فتنته وبين يديه كذابون كما سيأتي دجالون يزعمون انهم انبياء وهم كذبة وسنة الله جل وعلا في خلقه أن الأمور لا تأتي بغته بد ان يكون لها مقدمات أمور تكون توطئة لها ويكثر الكذب كما هو الواقع الآن الكذب عند الناس كثير في الأمور العامة والخاصة وهو دجال بمعنى الدجل للكذب فيستمر الناس هذا الشيء ويكون عند كثير منهم ليس له اهميه كبرى ولهذا يتبعه خلق كثير في دعوته وبقاؤه 40 ليله أربعون يوما ولا يترك مدينة في الأرض لا يدخلها إلا مكة والمدينة فعليها ملائكة تذوده وتطرده ولكن المدينة كما جاء في الحديث ترجف بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه المنافقون والمنافقات يتبعونه وفي سنن ابن ماجه أنه ينصب خيامه في سبخه من سبخات المدينة فيصعد على أحد فيقول لأصحابه انظروا إلى قصر, إلى قصر محمد ذاك الأبيض والمقصود بالقصر يعني المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم لكن أول يوم له كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كأسبوع ثم تعود الأيام على ما كانت عليها وهذا هو السبب الذي جاء في ذكر ذكره في صحيح مسلم أنه إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل ولا ينفع أيضا زيادة العمل من أجل هذا الأمر لأن الكون بدأ بالتغير لا يصبح اليوم سنة وهذا على حقيقته ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إنه يوم من أيامه كسنة والآخر كشهر والثالث كأسبوع قالوا كيف نصنع بالصلاة قال اقدروا لها يعني اليوم الذي كسنة يصلى فيه صلاة سنة والذي كشهر يصلى فيه صلاة شهر وكذلك اليوم الذي هو أسبوع فإذا جاءت الأمور التي يخبر بها المغيبات وظهرت أصلح الإنسان ما ينفعه إيمانه من أجل ذلك ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها وهذا مثله لان إذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس وعلموا أن وعد الله حق لأن هذا الكون بدأ بالتغير وهذا دليل على زواله وانتهائه ف... لكن ما ينفع اليمان ومثل ذلك إذا شاهد الإنسان الملائكة التي تقبض روحه كما جاء في الحديث يقبل توبه التائب ما لم يعاين يعني يعاين الملائكة إن الم... المحتضر يعاينهم والحاضرون لا, ي... لا يرونهم فالمقصود أن هذا مبدأ القيامة يعني خروج الدجال مبدأ القيامة ومع ذلك الساعة لا تأتي إلا بغته لا أحد يعلم متى مجيئها غير أنها قريبة قد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر ونبينا صلى الله عليه وسلم من أسمائه أنه نبي الساعة لأن على أمته تقوم الساعة بلا شك نعم قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر. حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكفول عن جبير بن فير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الحما. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال قال ثم ضرب بيده على فخد الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق مثل ما هنا أو كما أنك قاعد وهكذا رواه أبو داود عن عباس العنبري عن أبي النظر هاشم بن القاسم به وقال هذا طائرنا المقصود بالقسطنطينية رومية كما جاء الحديث الصحيح أن مدينة نصفها في البحر ونصفها في البر إن هي التي تفتح بالتكبير يكبرون فيسقط جانب من منها ثم يكبرون مرة أخرى يسقط الثاني يدخلونها بالتكبير وهذا من آيات الله جل وعلا ومن نصره لعباده أما السطنطينيه التي هي اسطنبول فقد فتحت وخراب يسرب يعني المدينه ذكروا انها جاء وقتا انها تركت انها لا تركوها وليس فيها يعني كثير اهل الظاهر ان مقصود ليس خرابها بالكلية وانما تهجر يهجرها أكثر أهلها ثم يعودون إليها نعم وقال هذا اسناد جيد وحديث حسن وعليه نور الصدق وجلالة النبوة وليس المراد أن المدينة تخروب الكلية قبل خروج الدجال وإنما ذلك في آخر الزمان كما سيأتي بيانه في الأحادث الصحيحة بل تكون عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة المنورة فإنه قد ثبت في الأحاديث أن الدجال لا يقدر على دخولها يمنع من ذلك بما على أنقابها من الملائكة بأيديه مصيوف الصلتة وفي صحيح البخاري ينحدث مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وفي جامع الترمذي أن المسيح ابن مريم إذا مات يدفن في الحجرة النبوية هذا حديث ضعيف لا يثبت بل هو واه ونسيح الدجال يكون في الشام حيث ليس في المدينه ثبت انه ينزل عند البراره البيضاء واضعا يديه على جناحي ملكين اذا طاطا قطر راسه ماء ثم هو يبقى هناك. فقد جاء أيضا لحديث أن الله جل وعلا يوحي إليه ويقول إني باعثا عبادا لي لا قبل لأحد بقتالهم يعني يأجوج موجود. فحصن عبادي في الطور. والطور اسم للجبل الذي فيه نبات. كل ولكن هذا للشيء الذي في الطور الذي في فلسطين فيأتون ويحيطون به ثم يرى إلى الله جل وعلا هو والمؤمنون الدعاء والابتهال فيهلكهم الله جل وعلا في ليلة واحدة يبقى أبقى الأرض مغطاة فيبعث الله جل وعلا طيور كبيرة فتحملهم وتلقيهم في البحر وينزل الله ماء من السماء يغسل آثارهم ويقول الله جل وعلا الأرض اخرجي بركاتك فتلك الأيام هي أفضل أيام الدنيا هذا يقول حتى يستظل الجماعة في قحف الرمانة يعني قحف الرمانة يكون كالخيمة من كبرها وتكفي اللقح من الإذل أو من البقر الفئام من الناس ويخرج الإنسان بملء كفه ذهبا ما يجد من يقبله ف... وبقاءه صلى الله عليه وسلم الظاهر انه في بيت المقدس فهو يطهره من اليهود وفي زمنه في وقته الذي يتكلم الحجر والشجر يقول يا مؤمن هذا يهودي خلفي تعال فاقتل إلا الغرقد فإن الغرقد شجر اليهود لا تتكلم نعم وقد قال مسلم حدثني عمرو بن عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر حدثنا زهير عن سهير بن أبي صالح عن نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن أهاب أو يهاب قال زهير قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة قال كذا وكذا ميلا فهذه العمارة إما أن تكون قبل عمارة بيت المقدس هاب ويهاب جاء في رواية يهاب وفي رواية إيهاب وهذا اسم لم يذكره الذين كتبوا في تاريخ المدينة وفي هابارها وأماكنها الله أعلم ما هو قد قيل انه قرب الموضع في قرب الوادي العقيق بالظاهر انه لا يصح هذا لأن العقيق قريب والمدينة الآن ابعدت أكثر من ذلك بمرات نعم فهذه العماره إما أن تكون قبل عماره بيت المقدس وقد تكون بعد ذلك بدهر ثم تخرج بالكليه كما دلت على ذلك الأحاديث التي سنوردها وقد روى القرطبي من طريق الوليد بن مسلم عن نبيه اللهية عن أبي الزبير عن جابر إن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها حتى تمتلئ ثم يخرجون منها ثم لا يعودون إليها أبدا وفي حديث وفي حديث هذا عن ليس خاصا بالمدينة الله جل وعلا يقول ان من لا نحن مهلكوها او معذبوها قبل يوم القيامه فكل المدن ستتهلك وتذهب وقد ذهب مدن ولم تعد وعمر مدن لم تكن ماموره الله جل وعلا قضى على هذه الدنيا ومن فيها بالفناء كلها نعم وفي حديث عن أبي سعيد مرفوع مثله وزاد الوليد عنها وهي خير ما تكون مؤنقة قيل فمن يأكلها قال الطير والسباع وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدون يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجد فيجدانها وحشا حتى إذا بلغتنيت الوداع خرّى على وجوههما يعني ينفخ في الصور هذا في آخر الوقت وجاء بيان ذلك في صحيح مسلم الأول ما يسمع نفخ الصور راعيان ينعقان ب غنميهما مقبلين للمدينة فهم هؤلاء نعم. وفي حديث خذيفة سأت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها وفي ح... حديث أبي هريرة أن الذي يخرجهم أمرأ السوء وفي حديث آخر عن أبي هريرة يخرجون منها ونصف ثمرها زهور ونصفها رطب قيل ما يخرجهم منها يا أبا هريرة قال امراء السوء وقال أبو داود حدثنا ابن فيل حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قطيب بن السلواني عن أبي بحر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. كل هذا الحفاظ كل ما جاء تحديدا بالوقت محددا بالوقت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشهر والسنين ولذلك لهذا بعض الناس الآن. يكتبون ويؤلفون كتب ويحددون الوقت ويقولون ان الذي بقي كذا وكذا من عمر هذه الأمة وسينتهي وقد كتب السيوطي رحمه الله كتابا في تحديد الوقت وقال ان ان هذه الأمة لا تتجاوز الالف والخمسمائة سنة إن وصلتها فهذا كثير، وإلا فهي لا تتجاوز. وهذا الآن الألف والخمس قريبه ليست ولم يحدث شيء مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تكون قبل قيم الساعة وهي أمور كثيرة. بل نحن لا نزال في أشرطة المتوسطة. الاشراط يعني العلامات الكبرى التي تكون قريبة من الساعة من النفط الصور لم تأتي بعد والعلامات الكبرى أولها خروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم ياجوج وماجوج والمهدي والدجال ونزول عيسى في وقت واحد لأنها تتابع الآيات كما سأأتي الحديث في هذا. نعم. ورواه الترمذي وعن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن الحكم بن أبان عن الوليد بن مسلم وقال حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدري ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مارية مديح. وقال الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له حدثنا حيوت بن شريح الحمصي حدثنا بقية عن ذحري بن سعيد عن خالد هو ابن هو ابن مع معدان عن أبي بلال عن عبد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة وهكذا رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن بقية ابن الوليد وهذا مشكل مع, مع الذي قبله اللهم إلا أن يكون بين أول ملحمة وآخرها ست سنين ويكون بين آخرها وفتح المدينة وهي القسطنطينية مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج الدجال في سبعة أشهر والله تعالى أعلم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن نس مالك رضي الله عنه قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة قال محمود هذا حديث غريب والقسطنطينية مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال والقسطنطينية فتحت في زمن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال إنها فتحت في زمن الصحابة وفي هذا نظر فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري بناء على أن القسطنطينية هي اسطنبول معروفة الآن ولم تفتح زمن زمن قريب ولكن لم يتفق أن فتحها ولكن لم يتفق أن فتحها وحاصرها مسلمة بن عبد الملك بن ماروان في زمان دولتهم ولم تفتح ايضا ولكن صالحهم على بناء مسجد و... بها كما قدمنا ذلك مبسوطا في التاريخ يعني غزاها المسلمون في وقت معاوية بقيادة ابنه يزيد ومعهم ابو ايوب العنصاري رضي الله عنه فأتوه في وهم مقابلون المدينة وعوصى بأن يدفن في أقرب مكان إلى المدينة فرجعوا ولم يفتحوا وكذلك فيما بعد وإنما فتح السلطان العثماني الذي يسمونه الفاتح وهذا في زمن قريب ليس بعيد نعم روى مسلم من حديث شعبة وغيره عن سماك عن سماك عن جابر بن سمره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعه كذابين قال جابر فاحذروهم وقال الإمام أحمد حدثنا موسى حدثنا ابن نهيعة عن نبي الزبير عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعه كذابون منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العنسي ومنهم صاحب حميار ومنهم الدجال وهو أعظم فتنة قال جابر وبعض أصحابي يقول قريبا من ثلاثين كذابا تفرد به أحمد ونقصود بالثلاثين هذا الذين كلهم لهم دعوة وقوة وأتباع أما من يدعي النبو فهذا لا حصر له كثيرون جدا وبعضهم يكون مصابا في عقله وبعضهم لهم أغراض معين غير ذلك نعم في صحيح البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله وذكر تمام الحديث بطوله وفي صحيح مسلم من حديث مالك عن أبي الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله حدثنا محمد بن راجع يعني يوجد يخرجون للناس وإلا الله جل وعلا ما يبعث إلا الأنبياء الصادقين يعني لأنه جاء لنا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولة فليس هذا المقصود بعث البعث الذي يكون للانبياء وإنما معناه بعثوا يعني يوجدوا وخرجوا إلى الناس بالكذب والتزوير والبهت ومن آخر هؤلاء القادياني الذي زعم أنه نبي وصلى واتباع ولا يزال اتباعه إلى اليوم لهم قوة ولهم دعوة نعم حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همان ابن منبه عن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ينبعث وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه سمعته العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن نبيه عن به هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الدجالون ثلاثون كذابون كلهم يزعمون أنه رسول الله ويفيض المال فيكثر وتظهر الفتن ويكثر الهرج والمرج قال قيل أي أيما الهرج قال القتل القتل القتل ثلاثا تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم وقد رواه أبو داود عن القعنبي عن الدوردي عن, عن العلاء به ومن حديث محمد بن عامر عن علقمه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كذابا كلهم يكذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد حدثنا يحيى بن عوف حدثنا جولاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين كلهم يقول أنا نبي وهذا اسناد جيد حسن تفرد به أحمد ايضا وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيعة أخبرنا سلامان بن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون تذابون يأتونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يغشونكم وفي صحيح مسلم حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي الحديث بتمامه هذا لا, بي... لا, لا ينافق إن عيسى عليه السلام ينزل ويكون حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يكون متبعا له لا يأتي بشريعة جديدة إنما هو خير من خير هذه الأمة فهو من هذه الأمة فهو ينزل يحكم بالشرع الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشرع جديد فلا يكون مبعوثا وإنما يدعو الناس إلى الإسلام ولهذا جاء انه لا يقبل إلا الإسلام لا يقبل من أحد إلا الإسلام نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن أيادر بن لقيط حدثنا أبار عن عبد الرحمن بن أنعم أو نعيم الاعرجي شك أبو الوليد قال سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ورواه الطبرة هذا المتعص حصل فيها يعني لبس عند بعض الصحابة لأن الباس كان يفتي بها بناء على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وقد نسخ ولكن لم يبلغ ابن عباس النسخ كان يفتي بذلك ثم رجع رجع عن هذا وكان في ذلك عند بعض الناس الذين التبس الأمر عليهم صاروا يسألون عن ذلك والا قد نسخ ذلك ولا يكون نكاح إلا بولي وبرغبة واستمرار أما النكاح بال الموقت هذا هو المتعس التي كانت في أول الأمر ثم نسخت هذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنها حرمت يوم خيبر وهي جوح حمر وهي محرمة قبل خيبر ولكن قرنها بذلك لتحريم حمر يوم خيبر نعم ورواه الطبراني من حديث مؤرق العجلي عن ابن عمر بنحوه تفرد به أحمد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا واصل, حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في امتي لنيفا وسبعين داعيا كلهم داع إلى النار لو, لو أشاء الآن دأتكم بأسمائهم وقبائلهم وهذا إسناد لا بأس به وقد روى ابن ماجه به لكن الدعاة أعا من أن يكونوا مدعين للنبوة والدعاة كثيرون الذين يدعون إلى النار كل من دعا إلى خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة النار وجاء في حديث حذيفة أن في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها يعني في نهاية الأمر يكون مصيرهم إلى جهنم لأنهم على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا الفساد الفساد نعم، وقد روى ابن ماجه به حديثا في الترع والشرب باليد وقال الحافظ وأبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن الحسن الأسادي حدثنا هارون بن صالح همداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاسي قال سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ وإلك والله ما افضى إلي بشيء كتمته أحدا من الناس ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا وإنك أحدهم يعني ابن سبا يهودي جاء من اليمن يهودي صنعاء وهو الذي ألب الناس على عثمان رضي الله عنه كان من المؤلبين عليه ثم فيما بعد زعم أن علي هو الوصي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فيما بعد زعم أنه هو الله فدعا من أجابه إلى ذلك وقد يجيب إلى هذا حتى قابلوا علي رضي الله عنه وقالوا له أنت هو قال ومننا قال قالوا أنت إلى هنا قال ويلكم هذا الكفر إن لم ترجعوا قتلتكم فتكرر هذا منهم عدة مرات عند ذلك حفر حفرا واضرمها نارا وقذف من أنسكه منهم فيها غضبا لله جل وعلا نعم ورواه ايضا عن ابي بكره بن ابي شيبه عن محمد بن حسين به وقال ابو يعلى حدثنا زهره حدثنا جرير عن ليث بن بشر عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قبل الدجال نيف وسبعون دجالا فيه غرابه والذي في الصحاح أثبت والله أعلم. يعني الذي في الصحاح ثلاثون. نعم. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عوف عن أبي بكر قال أكثر في مسيلمه قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه. أكثر أكثر. أكثر في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أما بعد ففي بيان هذا الرجل الذي قد اكثرتم فيه إنه كذاب من ثلاثين كذابا إنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون بين يدي الساعه وإنه ليس بلد إلا يدخلها رعب المسيح وقد رواه أحمد أيضا عن حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله عن عوف عن, عن عياض بن نافع عن أبي بكرة فذكره وقال فيه فإنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون قبل الدجال وإنه ليس بلد إلا سيدخله رعب المسيح الدجال إلا المدينة على كل نقب من نقابها يومئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيح تفرد به أحمد من الوجهين وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر المديني وهو محمد بن جعفر حدثنا عباد بن العرام حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن نس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعه يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل روى ويبضه قال الفويشق يتكلم في أمر العامة وهذا اسناد جيد قوي تفرد به أحمد من هذا الوجه يعني يتكلم معناه أن لا له كلمة ويقول له أمر وهذا موافق للحديث الصحيح الذي فيه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قال مسلم حدثني حرمله بن يحيى عن عبد الله بن حرمله عن ابن عمرانة اخبرني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ما أخبره وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهض في بلد صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغاله وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد اتشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن صياد وقال اشهد انك رسول الاميين وقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاذب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك أخبأ فقال ابن صياد هو الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله اضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون ابن صياد هو الدجال وابن صياد من اليهود ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في بيان الدجال ثم الصياد مات وقد سكن المدينة وولد له والدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة وهو دجال من الدجاجله يعني بصياد ولهذا يقول أنه يأتيني صادق وكاذب ويقول ماذا ترى قال عرشا على ماء وهذا عرش الشيطان يعني يراه وهو الذي يخاطبه ويأتيه بالكذب والدجل وال... ثم ان الصياد توفي مات وإن كان بعض الصحابة يقول انه هو الصياد وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يكون هو فلن تسلط عليه أو فلن تستطيع قتله لأنه كما جاء ان الذي يقتله عيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال وهذا قبل أن يأتي البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي حديث الجساسة الذي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تميم الداري وتميم الداري كان من النصارى فأسلم ركب البحر مع قوم جماعته فعصفت بهم الرياح وبقوا شهرا في البحر ما يدرون أين, أين هم ثم رست سفينتهم عند جزيرة في البحر ف. شاهدوا الدجال موثق بوثائق عظيم كما سيأتي هذا والله عالم صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي